جاءتنا الاخبار ان احد الشباب سلك طريق الاستقامه وركب سفينه النجا وبدا يحافظ على صلاه ويحفظ القران بدا يتذكر اصحاب الله لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي والاثم زارهم وليته لم يفعل وهذه نصيحه لكل تائب وجديد في طريق الاستقامه لا تذهب لاصحاب الماضي وحيدا خذ معك من يعينك على دعوتهم لان الكثره تغلب الشجاعه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 ويعلمنا الجمع والقصر فزينت له نفسه السفر وانطلق معكم وليته لم يفعل اتفقوا مع بغي زانيه فاجره الله اكبر يدفعون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ادخلوها علي ومعها خمر وشريط غناء حتى تكون الليله حمراء ولا زالت به حتى سقط لك سم خمر ثم ثانيه ثم ثالثه ثم وقع المحظور وانهدم في لحظات بنيان لطالما بنيان لطالما تعب حتى بناه نام في فراشه عاريا مخمورا والعياذ بالله تبا لهم ولامثالهم دخلوا عليه ضاحكين شامتين وهو مغطى في فراشه ايقضوه فلان فلان فلم يجبكم فكرروا النداء فلان فلان فلم يجدهم حركوه قلبوه في فراشه فلم يستيقظ اسمع الفاجعه صاحبنا شرب الخمره وزنا ونام ومات من ليلته في فراشه ومات من ليلته في فراشه اي اصحاب هؤلاء اي اصحاب هؤلاء ايو اصحاب هؤلاء وما دم الليله في فراشه على اسفه خدام ايو اصحاب هؤلاء انا لله وانا اليه راجعون يا الله يا الله ايو اصحاب هؤلاء ايو اصحاب هؤلاء ويوم عَمَرَ وَسُولَ سَبِيلَا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ أنِفَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِل